والله جعل لكم من بيوتكم سكنا واجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها ومن اصفاها واوبارها واشعارها اثاثا ومتعا الى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنالا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإن وإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون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 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ